قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا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 114. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا 115. يا يحيا خذ الكتاب بقوة 116. وآتيناه الحكم صبيا 117. 119. وكان تقيا 110. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا 111. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 إني أعوذ بالرحمن منك إِن أَعذُ بِ الرَّحْمَانِ مِنْكَ إِ كُ تَتَقِيِيَ قَالَ إَِّ مَاأَنَ رَسُولُُ رَِّكِ لِأَهَبَ لكِ غُلَمَ زَكِيّ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 وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا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 وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَوْمَ وُلِدتَّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ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 لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين 112. يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون 113. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون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 اِلَّا لَمْ تَنْتَهِي لَأَرْجُو مِنْكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيَّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حفيا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 ويحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنا هُوَ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نبيا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 إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَثَّنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ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 111. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب 112. إنه كان وعده مأتيا 113. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما 114. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا 119. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا 110. وما نتنزل إلا بأمر ربك 111. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك 112.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 كان على ربك حتما مقضيا 112. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا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 قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فسيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا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 111. طلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا 112. كلا 113. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا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 تكادُ السَّمواتُ يتَفَ الطرنَّ مِنهُتَن شَُّل الأأَررضُ وَتَخِرُ الجِبالُ هَدَّ أَذَعَِ الرَّحمانِ وَلَدَ وَماَا يَنْ بَغِيلِ الرَّحمانِ أي ياتَّخِذَ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 119. فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم ودا فَإِنَّمَا ودا 110. فإنما بِهِ بلسانك لتبشر بِهِ المتقين وتنذر به قوما لدا وَكَمْ أَلَنَا قَابِ لَهُ مِنْ قَرنٍ هل تُتحِسّ مِنهُ مِنْ حَدٍ أَ تَتسمَعُ لَهُ مِكْزَاء